وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين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 فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجه يد الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وَحَجَّهُ قَوْمُ قَالَتْ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أُقَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَكَيفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون